أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عنا يشركون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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَا ذَأَنَزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ لِيَحْمِلُوا أُزَارَهُمْ كَامِلَتَهِي أَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أُزَارِ الَّذِينَ يُغْلُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَأَمَا يَجْرُونَ قَدْ نَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنِيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ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 فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مسوى المتكبرين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 ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين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 وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق به ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن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 أَغَامِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الأرض أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِ سَنَاهُمْ بِمُعْجِزٍ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيئ ظلاله عن اليمين والشمال إلى سجدة سجدة لله وهم داخلون ولله يشهد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة والملاكَّتُ وهم لا يستكبرون يخافون ربَّهُم من فوقهم ويفعلون ما يُأمرون وَقَالَ اللَّهُ لَا سَتَخْذُ إِلَى هَٰئِنَٰثٍ إِنَّمَا هُوَ إِلَاهُ وَاحِدٌ سَيَّا يَصْرِهُونَ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 وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاوَاتِ مَا أَنفَعَهُ فَأَحْيَاهُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبَرَةٌ نُسْقِيْكُم مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثِهِ وَدَمِ الْلَّبَنَنَ قَالِ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 افابنعمه الله يجحدون والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدا بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون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 وَمَن رَزَقْنَا قِنَاهُ مِن نَّزْلٍ حَسَنٍ فَهُوَ يُؤْمِنُ مِنْ خِضْرٍ وَجَهْرًا هَل يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يوجه هنا يأتي بخير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 والله جعل لكم مما خلق ذلا له وجعل لكم من الجبال أكنانه وجعل لكم وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون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 لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَهْدِيَكُمْ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسان الَّذِي يُلْحَدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ